يَأْخُذُونَ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا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 أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك, أولئك في الأذلين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 وَلَو كانَانوا أَبَ أَهُمْ أَوْ أَبنَا أَهُمْ أَوْ إخْوَانَهُم أَوْ عاشَتَهُ أُلَاائِكَ كَتَبَ فيِي قُلُوبِهِمُإِمَانَ وَأَيَدَهُ وَأََدَهُ بِروح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 تَأَبَّرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَّذِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذل قربا واليتاما والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله كي لا يكون بين الاغنياء انكم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 فالفقراء والمهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون